في هذا اللقاء بحول الله تعالى نحاول ان نكمل بقيه المواضيع التي تكون فيها التي تكون مرفوعه الموضوع الثاني بعد الضمه المرفوعات بالواو نيابه عن الضمه تكون الواو علامه للرفع نيابه عن الضمه في موضعين الموضع الاول في جمع المذكر السالم والموضع الثاني في الاثناء الخمسه اذا الجموع كلها تعرب بالضمة رفعا إلا جمع المذكر السالم فإنه يعرب بالواب رفعا ما هو جمع المذكر السالم الحقيقة تعريف العنوان ما أخوذ من اسمه واضح جمع يعني غير مفرد ولا مثنى ومذكر على انه غير مؤنث والسؤال ان انه غير تكسير غير مكسر متغير اذا هو اسم دل على اكثر من اثنين بزياده في اخره هذه الزياده قد تكون واو في حال الرفع وقد تكون ياء في حالتي النصب والجر نحو جاء المحمدون رايت المحمدين رايت المحمدين فجاء فعل ماضي مبني على الفتح المحمدون فاعل مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم وكذلك رايت المحمدين ومررت بالمحمدين الاول منصوب بالياء لانه جمع مذكر انسان وسياتي معنا بحول الله تعالى والثاني مجروم بعلامه جره الياء لانه جمع مذكر انسان مررت بالمحمدين ومن علامات جمع المذكر السالم أنّه صالح للتجريد عن هذه الزيادة محمد محمدون محمد محمدين تقول محمل وأتقول محمدون ويتقول محمد وأتومه أنهم محمدين كذلك إذن هو صالح للتجريدة عن هذه الزيادة بخلاف جمع التكثير فإنه قد لا يصلح إلا بهذه الزيادة أو أنه إذا إذا ردّ إلا مفرده تغيير طيقته إذا ردّ إلا مفرده تغيرت صيغته مما نقص وما زاد كما مر معنا في انواع التغييرات اذا جمع المنكر السالم يرفع بالواو نيابه عن الضمه تقولون محمدون حاضرون الزيدون فريح المخلفون لكن الراسخون ونحو ذلك ونحو ذلك هذا يرفع بالواو نيابه عن الضم القسم الثاني هو ما يسمى بالاسماء الخمسه والاسماء الخمسه مفردة لكنها تعرض بالواوي رفع النيابة عن الضمها الأسماء الخمسة مفردة ويأب وأخ وحم وفم وذو هذه مفردات من شروط إعرابها بالواوي أن تكون مفردة لكنها ترفع بالواوي وتنصب بالألف ويأت وتجرب الياء وتجرب الياء هذه الاسماء الخمسه مفردة لكن اذا رايت اسم من هذه الاسماء الخمسه وتزيد عليه واو فهو مرفوع واذا رايت فيه ياء او الفا فهو منصوب او مجرور بعض الناس يقرأوا هكذا يقول الأسماء الخمسة أب أخ حم فو ذو مال وبعض يضيفها وهو الحوال الصحيح أن تضاف لأن من شرط عرابها تكون موافة تقول أسماء الخمسة أبوك أخوك حموك أبوك ذو مال تقولون جاء أبوك وجاء اخوك وحموك واخوك فوك هنا بمعنى فم لكنها اذا الهقت بها الميم واصبحت مفرده تروى باعراب الاسم المفرد ترفع بالضمه وتنصب بالفتحه وتجر بالكسره فو اما اذا حذفت منها الميم فتكون من الاسماء الخمسه يقولون يا ابتي ادرك فاه قد غلبني فيها لا طاقه لي بف لا طاقه قد غلبني فوها لا طاقه لي فيها يحكون هذه قصه عن الاصره رحمه الله انه دخل اليمن ومرت من المرات فسمع جاريه ومع قربة ماء الجاريه ما كانت مع قربة ماء وقد غلوا وقد جاني اتعبتها هذه القربه فصاحت على ابيها تقوله يا ابي ادرك فاه قد غلبني فوها لا طاقه لي بها فقال الله واكبر جمعت النحو كله في هذه الكلمات يا اباتي ادرك فاه فاء فا الفو هنا اسم الافعال الخمسه نشوف من بالالف لانه غلبني فوها فوها هنا فاعل مرفوع الاضعف الواو وليها الضمه لا طاقه لي بها مجرور بالياء لانه اسم من الخمسة. إذن الاسماء الخمسه اذا الاسماء الخمسه ترفع ابو بالواو اذا كانت في حال الرفع وقد ذكر العلماء رحمه الله تعالى شروط الاربعه لاعراب الاسماء الخمسه بالبالحروف لان قد تورب بالحركات وقد تورب بالحروف اذا قيل ما هي الشروط التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في الاسماء الخمسه حتى تعرب بالحروف بالواو رفعا وبالالف نصبا وبالياء جرا نقول اربعه شروط اولها ان تكون مضافه ان صفونا مضافه جاء ابوك ورايت اباك وموت ابيك لان اذا كانت غير مضافه فانها تعرض بالحركات الظاهره تكون مفرده هذا اب ورايت ابا وموت ابي لان غير مضاف اما اذا قلت هذا ابوك ورايت اباك وامررت بابيك فانه هنا مضافه وتعرب بالعروف نيابه حركات لكن اذا جردت عن الاضافه وافردت تعرب اعراب المفردات الاسم المفرد هذا اب ورايت ابا ومررت بابا الثاني ان تضاف الى غير ياء المتكلم وقد مر معنا ان الاسم المضاف الى ياء المتكلم يعرب بحركه مقدره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه المناسبه فتقول هذا ابو زيد واخوه هو حموه هذا ابو زيد هذا مبتدا وابو خبره مرفوع بالواو لان مثلا خمسه وهو مضاف وزيد مضاف اليه ووالله عاطفه واخوه واخو اسمه معطوف على ابو على ابي وهو مرفوع مثله بالواو لانه له خمسه وهو مضاف والهاء مضاف اليه وكذلك حموه الواو عاطفه وحمو اسم معطوف على ما قبله مرفوع مثله بالواو وهو مضاف والهاء مضاف اليه فان اضيف الى ياء المتكلم اعربت بعركات مقدره تقول هذا ابي ورأيت أبي ومرت بأبي كما مر معنا فيما مر بحركة مقدرة هذا أبي هذا مبتد وأبي قبره وأب مضاء وضاف لما امتكلم وهو مرفوع بضمة مقدرة على الباء منع من ظهور اشتغال المحلي بحركة مناسبة وهي الكسرة الثالث ان تكون مكبره غير مصغره الشرط الثالث ان تكون الاثواب الخمسه مكبره غير مصغره فاذا صغرت تعرف حينئذ بالحركات المقدره فتقو هذا ابين واخي تسلم ابو اخو ابي واخي ورأيت أبين وأخين فصغير أب وأخ وأمرت أبين وأخين إذن الشرط الثلاثة لا تكون مصغرة فإذا صغرت الأسماء والخمسة أعربت عند ذلك إعراب المفرد إعراب المفرد ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة الشرط الرابع أن تكون مفردة إذا كانت مثناتاً أعربت عراب المثنى وإذا كانت مجموعة أعربت عراب الجمع وأب وأخ ونحوها تعرض عراب جمع التكسير هؤلاء آباء الزيدين ورأيت آباءهم ورتب بآبائهم هؤلاء المبتدى وآباء خبره مرفوع بالضمة الظاهرة على آخر لأنه جمع تكسير وهو مضاف والزيدين مضاف إليه وعلامة مجرون وعلامة جره ليالي أنه جمع ملكة إن سالم ورأيت آباءهم رأى فعل ماضي والتاء فاعله مبني وآباءهم آباء مفعول به منصوب وعلامة نصفي الفتح الله على آخر لأنه جمع تكسير وهو مضاف ولا هو هم مضاف اليه ونحو موته بآبائهم بآبائهم مجرور بالباء وعلامه جره الكسره لانه جمع تكسير اذا حفلكم الله اذا الشرط الرابع ان تكون هذه الاسماء ماذا ان تكون مفردة فان كانت مجموعة أعرفت عراب جمع التكسير وإن كانت مثنات أعرفت عراب المثنى نحو هذان أبوا زيد ورأيت أبوي زيد ومرت بأبوي زيد المثنى يرفع بالألف كما سيأتي معنا وينصب ويجر بالياء بخلاف الأسماء الخمسة فانها توضع بالواو وتجر وتنصب بالياء وهناك شرط زائد لزو ذو, ذو لا بد ان تكون بمعنى صاحب جاء ذو مال او ذو علم ورات ذا مال او ذا علم ومرت بذي مال وبذي علم اذا هناك شرط خامس خاص بـ أن تكون بمعنى صاحب اذا لم تكن بمعنى صاحب فإنها تعرب بالحركات المقدره اذا تاء بمعنى الذي تاء بمعنى الذي في بعض اللغات العربيه وهذا لا علاقه لنا به في درس اليوم وكذلك هناك شرط خاص بـ بثم بـ فاء ان تكون مجردا على اليمين اذا كانت الفو ومع الميم فانه تعرب اعرابه المفرد تقولون هذا فمن حسن ورايت فمن حسنا ونظرت الى فمن حسن هنا ثم اسم مفرد ليس من الافعال الخمسه يرفع بالضمه وينصب بالفتحه ويجر بالكسره اما اذا حذفت هذه الميم ولو قلت فو فوك فانها تعرض عند ذلك بالحروف وبواو رفعا وبالف نصبا وبالياء جرا يا ابتي ادرك فاه قد غلبني فوها لا طاقه لي بها اذا الاسماء خمسه لها اربعه شروط اشتد رفيع وشرط خاص به وشرط خاص به كذلك بعد هذا ننتقل الى العلامه الثالثه من علامات الرفع وهي الالف النائبه عن الضمه العلامه الاولى من علامات الرفع ان الضمه العلامة الثانية من العلامات رفع قلنا الواو العلامة الثالثة قلنا الألف النائبة عن الضمى وهي علامة للرفع في موضع واحد الألف علامة للرفع في موضع واحد في المسنى فقط لا غير المسنى يرفع بالألف نيابة عن الضمى وينصب ويجر بالياء تقولون جاء الولدان ورأيت الولدين وررت بالولدين وجاءت الهنداء الهندات والهندان ورأيت الهنداء ورت بالهندين كذلك اذا تكون الالف علامه من علامات الرفع في موضع الاحد فقط في ذكر هذه الاسماء فقط لان المثنى يرفع بالالف نيابه عن الضمه وينصب ويجر بالياء حضر الصديقان حضر فعل ماضي مبني على الفتح الصديقان فاعل مرفوع وعلامه رفعه الالف لانه مثنى مررت بالصديقين الصديقين مجور بالياء بالباء وعلامه جره الياء لانه مثنى رايت الصديقين الصديقين فعلا به مجور وعلامه جره الياء لانه مثنى ونحو اقبل العمران واقبلت الهندال اذا هذا في المثنى خاصه إذا قيل في كم موضع تكون الألف وعلانة هارف الكلمة الجواب هو للمسنى فقط لا غير هو للمسنى ما هو المسنى المسنى هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره أغنت هذه الزيادة عن العاطق والمعطوف نعم اذي مسلحه ما طيب ذكر ما عبد الله المثنى ما هو وكل اسم دل على اثنين او اثنتين بزياده في اخره ما هي الزياده اما الف ونون في حال الرفع او ياء ونون في حال النصب والجر بالزياده هي الزياده التي في اخره اما ان تكون هذه الزياده أو الفا ونونا في حاله الرفع او تكون يا هو سعد المقصود بهذه الكلمه قوله هنا اغلته هذه الزاد عن عطف المعنى هذا ان عم اكبر عندما نقول اقوى العمران يعني تقول اجاء عمر وعمر عندما نقول جاء العمران ما معناها جاء عمر وعمر فلما زدنا الألف والنون member قمنا أكثر glucose اكثفنا عن هذا العاطف والمعطوف اكثفنا عن julat اكثر الحاطف الألف والنون في حان الفوال Pearl في حالة الرفعي Walhea هو النون في حالة النصب بدلا أن تقول حضر evne عمر هو عمر أوجائة هندن وهندن نقول حضر العمران أوجائة الهندان وهكذا الموضع الرابع اول علامه الرابعه من علامات الرفع هي النونو. النون النون تكون علامه للرفع في الاو والنياه الضمه في موضع واحد كذلك النون تكون علامه للرفع النياه والضمه في موضع واحد ولا يسمى بالأفعال الخمسة عندنا أتماء خمسة وعندنا أفعال الخمسة الأتماء الخمسة تعرب بالواوي رفعا أما الأفعال الخمسة فإنها تعرب بثبوت النون رفعا وهي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو أو الجماعة أو ضمير المؤمنة المخاطبة نحو يقومان وتقومان يقومون وتقومون وتقومين هذا الفعال الخمسة يقومان مثنى مذكر غائب وتقومان مثنى مذكر غائب ومثنى مؤنف غائب أو حاضر يقومون جمع مذكر غائب وتقومون جمع مذكر حاضر وتقومين مفردة مؤنثة هذه الافعال الخمسة هذه ترفع بثبوت النون لان الفعل المضارع دائم مرفوع ما لم يتغلب عامل فان سبقه عامل اما عامل النصب او عامل الجزم عند ذلك تزول تزول هذه النون اذا تكون النون علامه للرفع في افعال خمسه وهو الفعل المضارع المسند الى الف الاثنين او الاثنتين او المسند الى واو الجماعه أو المسند إلىợ المؤنثة المخاطبة الأفعال الخمسة كل مضارع المسند إلى ألف sellين أو A secondo أو المسند إلى واو الجماعة المذكور أو المسند إلىợ المؤنثة المخاطبة مثال هذا المسند إلى ألف sellين نحو الصديقان يسافران غدا الصديقان اقتدأ مقتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى يسافران فعل مضالع مرفوع بثبوت النون لا بالألف لأنه أفعال خمسة الصديقان يسافران وإذا عبر بالفعل بأحد الأفعال خمسة عن المثنى الغائب يقول يسافران وإذا خوطب به المقاطق يقول تسافران أنتما تسافران غداً وهما يسافران غدا تكون التاء إذا أردنا أن نعبر بها عن المخاطر أنتما تسافران غدا وهما يسافران غدا أنتما تسافران غدا هذا مخاطر فقولنا يسافران فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ومعظم أن الفعل المضارع إذا فجرد من الناصب والجازل فإنه يكون مرفوعا إذن أول مذهب نموذج من نماذج من نماذج الكلمات التي تعرب بثبوت النون الفعل المضارع المتصل ب ا الاثنين او الاثنين طيب اذا راينا فعلا مضارعا مثنى مبدوءا بالياء هذا يدل على أن هذا الفعل مذكر وإذا رأيناه مرضوءا بالتاء فقد يكون مذكرا مخاطبا وقد يكون مؤنثا مثاله في المذكر أنتما تسافران غدا ومثاله في المؤنث تسافران غدا الهنداني تسافران غدا الفاطمة تاني تسافران غدا وأما المضارع المسند إلى واو الجماعة فنحوه يعني أنه يعرض بثبوت النون رفعا تقول الرجال المخلصون هم الذين يقومون بواجبهم يقومون فعل مضارع مرفوع بظباط النون لانه من فعل خمسه انتم تقومون بواجبكم هم يقومون بواجبهم نحو ذلك اذا باينا فعلا مضارعا مجموعا ممدوا بالواو بالياء فانه يدل على الغيبه واذا كان مبدوئا بالتاء فانه يدل على المخاطبه انتم تقومون بواجبكم هم يقومون بواجبهم تقومون للمخاطب يقومون للغائب اما اذا خاطبنا المفرد المؤنثة فإن فعلها دائما دائم بالتاء انت يا انت تعرفين واجبك تعرفين فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون ويا المؤنثة المخاطبه فاعل مبني على السكون في محل رفع والفعل المسند الى ياء المخاطبه دائما مبدوءا بالتاء لانها تاء تاونيث اذا الافعال الخمسه يقومان وتقومان ويقومون وتقومون, وتقومون وتقومين يقومان هذا صيغه مذكر تقومان قد تكون مذكر وقد تكون مؤنث يقومون وتقومون صيغه مذكر يقومون مذكر حاضر يقومون مذكر غائب وتقومون مذكر حاضر وتقومون مؤنث الحاضر هذه الافعال الخمسه اذا جردت عن النواصب والجوازم رفعت ورفعها يقول دائما بثبوت النون ثبوت النون اذا هذه المواضع الاربعه التي تكون فيها مرفوعه ورفعها على أربعة أقسام منها ما يرفع بالضمة ومنها ما يرفع بالواو ومنها ما يرفع بالألف ومنها ما يرفع بذبوت النون المرفوعات بالضمة أربعة أقسام مدى القسم الاول الاسم المفرد مذكرا كان ام مؤنثا يضرب مثلا الموضع الثاني جمع التكسير الموضع الثالث جمع المؤنث السالم الموضع الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء هذه اربعه مواضع تكون فيها الضمه علامه للرفع العلامه الثانيه الواو وتكون الواو علامه للرفع في موضعين الموضع الاول في جمع المذكر السالم الزيدون قادمون الموضع الثاني في الأسماء الخمسة أبوك أخوك حبوك أبوك دو مال بشروطها الأربعة التي سبق ذكرها وبشرطه الذي هو أن يكون بمعنى صاحب وبشرط فور عدم اتصالها بالمين العلامة الثالثة من علامات الرفع الألف والألف علامة علامة للرفع في موضع واحد وهو المثنى المثنى يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء الموضع الرابع ثبوت النوني النون تكون نيابه عن الضمه في موضع واحد فقط وهو الافعال الخمسه الافعال الخمسه والافعال الخمسه, والأفعال الخمسة الفعل المضارع المتصل ب ا للثنين ولثتين وبواو الجماعه وب ياء المخاطبه يقومان وتقومان ويقومون وتقومون, وتقومون وتقومين هذه الافعال الخمسه ترفع بثبوت النون وسياتي ان شاء الله تعالى متى بالواو تنصب لماذا تجزم لا تجر لأن الأفعال لا تجرى إنما تجزم الأفعال هذا ما يسأل الله عز وجل في هذا اللقاء وهو آخر لقاء لنا بحول الله تعالى يتمر رجالة كثيرة ونعاود إن شاء الله الدرسة بحول الله تعالى في بداية هذا العام أعطيكم بعض الأسئلة على مرة حفظكم الله ورعاكم السؤال الأول في كم موضوع وثم عبد الله عبد الله جاء عبد الله ورايت عبد الله ومرت بعبد الله دائما التغيير يكون في العبد اسم الله اسم الله يقطع على ما هو عليه جاء عبداء الرحمن جاء فعل ماضي مبني على الفتح وعبد مثنى مرفوع وعلامه رفع الالف وهو مضاف اسم الله الجلاله مضاف اليه جاء عبدان الرحمن رايت عبدي الرحمن رايت فعل وفاعل وعبدي فعلا به ما منصوب بالياء لانه مثنى وكذلك امرت بعبدي فالتغيير يكون مثنى ام عبد الله ام عبد الله يعني واحد رجل لا يكون مثنى لكن إن كان عندها غلمان قلاهما يسمى عبد الله تقول را جاءت ام عبد الله ورات ام عبد الله وارضت ام عبد الله يعني الام واحده اذا ردها مثنيها نقول جاءت الامان جاءت ام ما عبد الله رايت امي عبد الله ورت امي عبد الله جاءت اخت عبد الله رايت اختي عبد الله ورت اختي عبد الله فام هنا اسم مفرد مثنى جاءت الامان ورايت الامان ورت الامين جاء السؤال الاول في كم موضع تكون الواو علامه للرفع ما هو جمع المذكر السالم وما الفرق بينه وبين المؤنث السالم وجمع التكسير ما هي الاسماء الخمسه وما هي شروط اعرابها بالحروف ما هي الاسماء الخمسه وما هي شروط اعرابها بالحروف على ذكر الحالات التي تعرضوا فيها الاسماء الخمسة بالحركات بعد ذكر الحالات التي تعرضوا فيها الاسماء الخمسة بالحركات بعد ذكر التمثيل ما هو المثنى وبماذا يرفع وهل هناك فرق بين المثنى المذكر والمثنى المؤنس وما معنى قوله في التعريف أغنى هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف ما معنى قوله في تعريف المثنى أغنى هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف ما هي الافعال الخمسه وبماذا ترفع وهل هناك فرق بين المثنى المخاطب والمثنى الغائب بالنسبه للمذكر هل هناك فرق بين المثنى المخاطب والمثنى الغائب بالنسبه للمذكر وكذلك بالنسبه للمؤنث وبماذا يبدا الفعل المضارع المسند الى ياء المخاطبه مع ذكر امثله لهذه الافعال خمسه مرفوعه بثبوت النون هذا ما يسكر الله في هذا اللقاء والله على وعلم وصر الله صلى الله عليه وسلم بحفظ وعلى يصحب الناية السلام عليكم ورحمة الله